أعوذ بالله من الشيخان الواجيب I am gone cha yo teghi I'm mm in. -hmm. مَن نَامَ لَسِيئَةً فَسَنُعَذِّبُهُ عَذَابًا And I'm going to say, I'll o <laughs> فَذَكُرُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ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 ذا سهم ان وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَنْ مُتَّعِدُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ Oh e vèu-lo لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما يستو إلى عما والبطير ما يتغسرون وما يستوي لعمى والبصير I um. فألا توفكون كذلك يوفق الذين كانوا فتبارك الله رب العالمين e <laughs> love gesù ku أي and कौन सी multimassizieren Oh <laughs>